بِالعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ حَامِدٌ تَزِيلُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَفِي الْقَتْبِ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 قض لهم قوم نوح ولحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذه وجادلوا بالباطل ليُدحضوه به الحق. فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب منهم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 بنا وسعتك كل شيء الرحمة وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم